109. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 111. بسم 119. أزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 110. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 119. وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 110. ربنا لا تزر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهام ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا 116. وأولئك هم وقود النار 117. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حف الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاطرة من الذهب والفضة وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ مُسَوَّمَةٍ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبَئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ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 111. شهد أَنَّهُ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط 112. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 113. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۗ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 الَّذِينَ حَبِطَتْ آمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما ما دودات وغر فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ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 ف الليلي وتخرج الح من الميت ووتخرج الميت من الحي ووترزك ماش بيرحس لا ييتخذ المؤمنون الكافرين أويا أ 119. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله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 ث واللَّهُ أَلََمُ بِمَا وَضَط وَلَيْ سَذَّكَرُكَ لِأُثَ وَإِن سَمَّْيتُهَا مَريَمَ وَإِن أإِذُهَا بِكَ ذُِّيَةَمَا مِنَ الشَّينْ قَانِ 124. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا, حسنا وكفلها زكريا 125. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 126. قال يا مريم أن قَالَتْ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك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 مِنَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ 119. وأن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها, وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 110. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين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 119. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 110. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 111. الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم القفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمن بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعَنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله يا عيسى إن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 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَانَا ومَنَسَاءَنا وَنِسَاءَكُم وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَهِل ثُمَّ نَبَتَهِل فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ القصص الحق وَمَا وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 118. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قُلْ أَه الكِتابِتَ لَ إلَ كَلِمَةٍ سَو إِ بَيْنَناَا وَبَيْنَكُمْ أَللاا نَاابُدَ إَِّ اللهَّه وَلا نُ الشرِركَ بِه شيئا.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 فلا تعقلون ها ام تم ها اولئك حاججتم فيما لكم به علم فلمتحاجون فلمتحاجون فيما ليس لكم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 صِبْ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّخَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إلا وَمَا يَشْعُرُونَ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 الذين انزل على الذين امنوا وجها النهار وافخروا اخره لعلهم يرجون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى الله ان يؤتى أحد 119. إذا ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 110. يختص برحمته من يشاء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 119. قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله وَهُمْ وهم يعلمون 110. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب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 وَلَا يُذَكِّرُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ إِلَّا على عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ الله ولكن ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبين اربابا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 ثُم جَأَكُمْ رَسُونُ مُصَدِّقُ لمَامَاكُمْ لَُؤْمِنُ النَّ بِ وَلَتَ صُرَّمْ قَالَ قَرَْتُمْ وَخَلْدُم مَا لَا ذَِكُم إسرقالَاوا أَقَرَرناَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولهون سَلَمَ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ يَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضاليون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلين 119. قبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَن يُطِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ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 وَذْكُ يَعغْمَةَ الله ي لَكُم إذكُةُم دَ فَأَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُم فَأَصَْحتُم بِنعامَتِهِ إخْوَان فَأَصَْحتُم بِنِغْمَتِهِ إخْوانَ وَكُمْ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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوذ وجوه فأما الذين سوذت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ربَت لَهِمُزَِّةُ أَنَ مَا ثُقِفُ إِا بحَابِل مَِ اللَِّ وَحَابِل مِنَ النَّاسِ وَدَ أُ بِرضَابِ مِنَ اللَّ وَبَ أُ بِضَبِم مَِ اللهَّ وَظُِبََّ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 يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ النَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 يَكُم لا يَنُونكُم خَبَالُهُم وَالدُّمَا عَنِتُم وَالدُّمَا عَنِتُم قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِم وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُم أَكْبَرُ قَادِبًا لَكُمُ الآيَاتُ إِن كنتم و تؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو الضو عليكم الانامل من الغي قل موتوا بغيظكم ان الله عالم بذات الصدور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 124. والله سميع عليم 125. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 126. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذنه فاتقوا الله لعلكم تشكرون.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 إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُمْ مِنْ سُورِهِمْ مَا يُمدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضَعَافًا مُضَعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِنِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 قَدْ جِئْنَا لِأَن تَلْقَهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ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 جَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجِدُ الشَّاكِرِينَ وكَأَنَّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا صَابِرُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ظَلَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا لنا في أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا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 مَا لَنَا أَعْقَابُكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَل لَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا 119. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صَدَقَكُمُ ولقد صدقكم الله وعده إذ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 لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُم وَلا ما أَصابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُمَّ أَن زَلَالَْكُمْ مِنْ بَعْادِ الْ الغَمِّ أَمَنَةًُّ عَزََ شَطَائِفَةَم مِنْكُمْ وَقَائِفَةُم قَدِأَهَم مَْتم أَافُسُ مَِظُُّونَ بِالَّهِ غَيْرَ الْ الحَقْنِظًاَّ الْجَهِلِيًا.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 112. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وَقَالُوا إِخْوَانُنَا إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَّوْ كَانُوا يَنَدَنًا مَّا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْرُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ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 119. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 110. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء العظيم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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانهم وقالوا حسبنا الله 114. وقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 115. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه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 إن الذين اشتروا القفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي ليزدادوا إثما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 تَنَْكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَُمُ الأأَنبَِاء بِغَيْرِ حَُّ وَنَقولُُ ذُوقُ وَذَابَ الْ الحَريقَ ذَلِكَ بِمَا قدَدمَتْأَيدكُمْ وَأَن اللهَّه لَْسَ بِضَنَّ مِن الن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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا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 يُؤْمِنُ بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إن 119. وكما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 110. ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ مَن عَمِلَ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وقاتلوا وَقُتِلُوا لا يكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله 17. 18. لا 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28.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 الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم